ورد في هذا السياق أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال بعد أن فتحت مكة ودخلت تحت سلطة المسلمين قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا لا هجرة بعد الفتح والمقصود الهجرة معروفة المقصود بها الهجرة التي شرف الله سبحانه وتعالى بها رسوله عليه السلام والسلام والصحابة رضي الله عنهم وقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في عدة آيات فلما فتح الله مكة على المسلمين بين عليه الصلاة والسلام أنه لا هجرة بعد الفتح أي الهجرة من مكة من مكة فقط لأن مكة من ناحية لها شرفها وفضلها، فما دام دخلت في حوزة المسلمين فلا حاجة لأن يهاجر المسلم منها. أما الهجرة بالنسبة للبلاد الأخرى فلا زالت قائمة، كما جاء في الحديث الآخر أن الهجرة لا تنقطع الهجرة، فهي قائمة إلى. يوم القيامة فهذه الهجرة إنما هي الهجرة من بلاد الكفر فالمسلم الذي في بلاد كافرة لا بد له أن يهاجر إذا كان معرضا للفتنة إذا كان معرض للفتنة في دينه وفي أهله ويعذب أو يتعرض للإهانة التي لا تحتمل ويخشى أن يستجيب للكفار أو يستجيب ولده إذا كان له ولد فمثل هذا الهجرة قائمة في حقه ولا ينبغي له أن يبقى بين ظهران الكفار فينظر أي بلد إما من بلاد المسلمين أو حتى من بلاد الكفار التي هي أخف وطأة عليه من البلد الذي هو فيه إذا لم تتيسر له هجرة إلى بلد من بلاد المسلمين فينظر أقرب بلد من بلاد الكفار هي أخف وطأة من البلد الذي هو فيه فينتقل إليها لينجو بدينه ولا يجوز له أن يبقى ويعرض دينه ودين ولده وأهله للفتنة والردة ويبقى في الفجور والفسوق بين هؤلاء الكفار لا يجوز فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه بعد الفتح لا هجرة ولكن جهاد فالجهاد قائم ولم ينتهي ولن ينتهي أيضا حتى تقوم الساعة فالجهاد في سبيل الله من أركان الإسلام يعتبر ركن من أركان الإسلام لا يقوم للمسلمين قائمة إذا تركوا الجهاد ولكن جهاد ونية فالنية في الجهاد والنية في الهجرة كذلك الإنسان إذا لم يتمكن من الهجرة يعني حتى ولو كان في بلاد كافرة لكن ضعيف ضعيف من امراه ضعيفة أو ايتام او انسان نفسه كذلك حالته ضعيفة فهذا قد عذره الله سبحانه وتعالى الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عفى الله عنه اما اذا كان له قدره فلا فهذا المستضعف تكفي في حقه النية يكون دائم مستصحب النية يتطلع ويشتاق إلى الأيام التي يستطيع بها أن يخرج من هذا البلد الكافر ربنا أخرجنا من هذه البلدة الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا فتجد دائما يدعو الله ويسأله الخلاص من بلد الظلم وبلد الكفر والجور إذا لم يكن عنده قدرة وتمكن من المبادرة إلى الهجرة